يقولون ليرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِئُونَ